وقال ايضا ألفْتُ لُقَا بِحَذَارِ الْعِقَابِ, العقاب وَعِشْتُ الْمَوَارِدَ خَوْفَ الضِّيَابِ وَأَبْغَضْتُ نَفْسِي لْعَفْيَا مِنْهَا وَعَاتَبْتُهَا بِأَشَدِّ الْلِئَابِ وَقُلْتُ لَهَا دَامَ عَنْكِ الصِّبَاءُ وَجَرَدَكِ الشَّيْبُ ذَوْبَ شَبَابٍ وَبَادَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا الْبَلَا وَسُكْنَى الْقُبُورِ وَحَوْلُ الْحِسَابِ عائقة وهلعت من نومها ولكن هاجمته الاضطراب فكم عنت مزنة للتقى وعادت وشيكا كلمع السراب وكم وعدتني بتوب وكم وما انجزت وعدها بالمثاب وكم خدعتني علاء امني بصير بطرق الخطا والصواب فلجت على لاهمي من غدرها ولا حلبت لي باء الكتاب وقال رحمه الله تعالى في خراب البيره يبيع مفروضا ويغفل واجبه واني على اهل الزمان لعاتب اتندب اولاد البلاد ولا يرى لامرته منهم على الارض نادبوا على انها شمس البلاد وانسها وَكُلُّ سِواهَا وَحْشَةٌ وَغَيَاهِبُ وَكَمْ مِنْ مُجِيبٍ كَانَ فِيهَا لِصَارِخٍ تُجَابُ إِلَى جَنُوعِ يَدَيْهِ السَّدَاسِ وَكَمْ مِن نَجِيبٍ أَنْجَبَتْهُ وَعَالِمٍ بِأَبْوَابِهِمْ كَانَتْ تُنَاخُ الرَّكَائِبُ وَكَمْ بَلَغَتْ فِيهَا الأَمَانِي وَقُضِيَتْ لَصَبِّ اللُّبَانَاتِ بِهَا وَمَآلِبُ وَكَمْ طَلَعَتْ مِنْهَا الشُّمُوسُ وَكَمْ مَشَتْ عَلَى الْأَرْضِ أَقْمَارٌ بِهَا وَكَوَاكِبُ وَكَمْ بَرَصَتْ فِيهَا الضِّبَاءُ ضَرَابًا وَكَمْ صَرَاتْ فِيهَا الْقُمَاةُ كَوَاعِبُ لَعَهْدِ بِهَامٍ بِيضَةٍ لَيْلٍ فَرْتَدَّ وَأَيَّامُهَا قَدْ سَوَّدَتْهَا النَّوَائِبُ وَمَا كَانَ فِيهَا غَيْرُ بَشْرَاءَ وَنَامِ فلا يلقى فيها الان الا المصائب غدت داد ربات الحجاب قصورها يادان تغاديها الصبا والجنائب فاهدوا الوفن تقتضي عدد الحصى على اهلها ما اهدتها السحائب اجلت لما ادري بها من عجبه فيا ليت شعري اين تلك العجائب وما سالت اعنامها وفرامها وراعمها ام اين تلك المراتب واين منار العلم والحلم والندى واين لكف ذلهاميات السواكب شققنا على من مات منهم جيوبنا وكان قليلا ان تشق الترائب وان فقدت اعيانهم فلا تجدا مَدَّدَ ذَهْرِي أَفْعَالُ لَهُمْ وَمَنَاقِبُ وَقَدْ بَقِيَتْ فِي الْعَرْضِ مِنْهُمْ بَقِيَّةٌ كَأَنَّهُمْ فِيهَا نُجُومٌ سَوَاقِبُ فَلِلَّهِ سَاوِيَهُمْ وَلِلَّهِ حَيُّهُمْ فَكُلُّ جَوَادٍ بَاهِرُ الْفَضْلِ وَاهِبُ لَسَاعَتْ عَنْهُمْ رَسْمَ عَافَ جَابَنِي أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَّ اللَّهُ دَاهِبُ يا خاطبنا ان قد اخلت بذنبكم وانا احد منكم عن الذنب تعب وعن قد قست اكبادكم وقلوبكم وما منكم داعا الى الله راغب لا شكلكم واولى واجدر بالبكاء على مثله حقا تقوم الواجب وقال يا ابن بصرت بشيبته وخطت بالايلي سأظل ها هو تاهب للرحيل ولا يهن القليل عليك منها سماق الشيب ويحك من قليلي وكم قد ابصرت عينك مزنا اصابك طلها قبل الهمولي وكم عاينت خيط الصبح يجلو سواد الليل كالسيف الثقيل ولا تحقر بنظر الشيب واعلم بأن القطر يبعد بالسيول فكم ممن مفارقه تغام وأنجمه على فلك الأفول تعرض من ذراع الخطف فترا ومن عظب بمفلول كليلي فكيف بمثله لمهات رمل كأن وصالها نوم العليلي تطلب غير ما في الطب حصاب فكيف بمثله لمهات رمل عليك فدع طلابا مستحيلي ولا زنقر عباب الرب دابا فإن العزومه سبب الدخولي فما من مخلص لله إلا على أعماله أثر القبولي